يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقِنَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ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 كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ما اليقين لترون النار جهنم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألُنا يومَئذٍ عن عَمٍّ نَعْلَمُ